والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن قفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون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 قال خروج منها مذو ممدحورة لمن تبعك منهم لا أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة من الظالمين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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرو ساعتهم ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن التقا فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 قال لكل ضعفو ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطة وكذلك نجزي المجرمين لهم من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 تجرى من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهدى، وما كنا لنهدى لولا أنهدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ونود أن تلقوا الجنة. ونودوا أن تلكم الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة. أورثتمها بما كنتم تعملون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار: أهو قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم؟ فهل وجدتم مَا ماوعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم. اللعنة الله على الظالمين. اللعنة اللهِ على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هجومه. وهم بالآخرة كافرون.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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤكم في الأرض وبوؤكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا.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 ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم في العون أتدروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويدرك وألهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي النساءهم وإن فوهم قا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 قال أَنُغَيِّرَ اللَّهُ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصره والتبع الذي أنزل معه والتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 واخذنا الذين ظلموا بعذاب بائس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم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 لا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وإذن تقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم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 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أَنْ تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتهم يَتَمُّ بعدهم بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 فمثله كمثل الكلب إِذْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْهَثْ أَوْ تَتَرُكُهُ الْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْصَرُونَ إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ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 وإذا قُرئَ القرآن فاستمعوا له وأوصتُ لعلكم ترحمون وذكر وَبَكَ في نفسك تضرع وخفتَ ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكم من الغافلين إن الذين عبَّدَ ربك لا يستكبرون